اذ قَالَ موسى لاهله انني الست نارا ساتيكم منها بخبر ساتيكم منها بخبر او اتيكم بشهاب قبرس لعلكم تستلون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 وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ إِنْ فِي 9 آيَاتٍ إِلَّا فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ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 فَإِذَا أَتَوْا عَلَى وَادٍ نَمْلِقَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ طَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ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 وتفقد الطير فَقَالَ ما لي لا أرى الهدود أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال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 وَجدَدهَا وَقَوْمهَا يَسْجُونَ للِشَّممسِ مِن دُون اللَّهِ وَزَيَنَ لَهُ الشَّيقَانُ أَعْملَهُ وَزََنَ لَهُم الشَّيقَانُ أَعْم لَهُم فَصَددَّهُمْعَ السَّبِيِ فَهُم لا يَتَّدُونَ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 قالوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُلُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ فَانظُرْ مَاذَا تَأْمُرِينَ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ وَإِنِّي مُرسِلَةٌ إلَيهِمْ بِهَدَةٍ فَنَاظِرَةُم بِماَا يَرجعُ الْمُررسَلُون فَلَم جَ أَسُلَمَانَ قَااءةُ مِ الدُّونَنِ بِمالٍ فَم آتَان فَمَا آتَانَ اللهَّهُ خَيْرُ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 قَالُوا طَيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ الطَّائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَفْتِنُونَ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قالوا تقاسم بالله لنبيته واهله ثم لنقول ان لوليه ثم لنقول ان لوليه ما شهدنا مهلك اهله واننا لصادقون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 أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ فِيهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۚ أَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يعلمون.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 ويقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم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 وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ تُكَلِّمُهُمْ أَن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وَيَوْمَ نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون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 ألَم يَرَو أن جَعَنَ الليلى لَسكُ فِي وأَّ وَمُ ب الصع إِ فِي ذَلِكَ لآياتِ لِقَم يُؤمنِنُون وَيَمَيُ فَخُ فيِ السّورِ فَفَزِعمَ فيِي السَّمواتِ وَمَن فيِي الأْرض إَِّ إلا مَن شَ اللهَّ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 سَنَتِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنَّا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تعملون. إنما امرت أن اعبد رب هذه البلدة الذي حرم وله كل شيء وله كل شيء وامرْت ان اكون من المسلمين